إِذْ أَنَرَ نَرًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى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 يَفقهُ قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت اسالك يا موسى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 تمشي اختك فتقول هل ادلك هل ادلك على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت عراقدري يا موسى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 ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم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 فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ وَلَا اَنتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا انهاتان ساحران يريدان ان يخرجاكم يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتُّوُا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْتَ تُلْقِي وَإِمَّا أَنَّنَا نُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امننا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ قَيِّنَاتَ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى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 افطال عليكم العهد ام اردتم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقد افناها فَقَدْ أَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ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 قال يا بني امم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفام انما الهكم الله الذي لا اله الا هو الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقًا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بَعْضُكُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدُرُّهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوِجًا وَلَا اَمْتًا يَوْمَ يَدْهُّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَلٍ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ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 وَأَحِبَّطَ بَيْنَهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم احشرني اعما قال رب لم احشرني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى